وَالْأَطيعوا اللهَّه وَأَطُ وَسُول فَإِن تَوََّو فَإِنَّ مَا عَلَيْهِ مَاحُم مِ لَ وَعَلَيْكُم م حُم مِلتُمْ وَإِن تُطعُوه تَهتَدُ وَمَا عَلَهُ وَسُول إِلَّ الْبَلَغُمُبِيه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 بعد خوفهم امنا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وَآتُ الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر و من بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم باعقوف ما لا بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم